أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمْلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا يَرْكَبُونَ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَفَلا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُم جُندٌ مُّحْضَرُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُم لَهُمْ جُندٌ مُّضَرٌّ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ يحزن إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسج قلقا قال من يحيي العظام وهي غميم قال من يحيي العظام وهي غميم يحيي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشجر فَإِنْ كُنْتُمْ إِنْ هُوَ كُذُوبٌ أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَوَ لَيْسَ الَّذِي خلق بلى بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون انما فَمَنْ أَن يُقُولَ لَهُ قُمْ فَيَقُمْ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ